سؤال يا تصور ايه الفرق بين الميكانيكال والبيولوجيكال بيولوجي هي فانكشن على التنين بالظبط يعني ما بيجيش عينه الفرق بين الاثنين في شغله ما فيش كلام اتنين شيء او تشين مهمه تشين ليها ثابت في العدد اللي بتغير بالشكل وبتلعب دور ده في البيولوجي لو حابب اغير في العدد اكتر <تصفيق> في العدد اسمه ريبروجيشن صح ريبروجيشن يقولك بروجييتيف ترانسفريشن ريبروجيشن يعني ريبروجيشن قول لي بقى ايه اللي خدته من هنا دي ريبروجيشن دي بروجيشن ها ايوان روان قول لي فعلا بليز وهي فين التعم ولا البرغوث لو قرص واحد خد منه 30 يا بيستس انسيجيا بيستس صاروا مالتيبليكيشن في حته اسمها برووف ريجلس ويقعدوا الاورجانزم ينقل يثلاث لحد ما يقفل البروف غير ريجلس والبرغوث يقولك بلوك التين بيتقفل فعلا هنا البرغوث عمل ايه انا كثرت في العدد عمل مالتيبليكيشن ايه كمان عمل مالتيبليكيشن كمان ثاني ايه قصدي كده ايوه ركتسيا صح ركتسيا ركتسيا بيسكي سنع مواجهة ركتسيا اي كمان سنعن فكلم مواجهة اي كمان هنا حسنا قيم مواجهة اي كمان كمان روري ياريكارانتس واي جدا اي كمان الو مين انت يا فطار؟ انا عايز انا بقول لك ابتدي دكتور عبد المسالم انت بكتريولوجي كل البكتيريا والفيروسات التركيز دي كويس بقى البكتيريا اتحطت في ايه؟ في دي دلوقتي الموسكيتو معايا الالفا بارا بتزيد مش كده؟ الموسكيتو تاخد فايروس من واحد اللي هو اسمه سالمبتيديشيا لسه وبيعكم كله اتقالت في العالم تمام كلمه بكتيريا ريسيا فانجيس كل اسبكتريولوجي كل تاير باكتيريا الحشره بتلعب في فيه في دور ثاني ايه فوت ديتيش دوت جروب بانجيس فانجيس اذا نقول مثلا بايه دي بقى البكتيريا اللي باخد دور هي طاسه معانا بس قابلت برضو بس كلمه بكتديشن وعادتنا اي بكتيريا اللي هي اي فاير يبقى حشرى بتقتل بالعالم شيف المهو طب عاوديه بقى العكس عاودي الحجرة بتغيب للشكل فقط بلعب معها سايكل تاني انت بلقب انت فقط اليوان ممتازة جدا بتقول لك المنسي اللي بيقلها البرانية البروني قولا بيلي كم دودة كتش مانا كتش ميوتة برد بانين يا فلعين البروني ويأكل الضلدة افتاعت البيضان دي هو جسمه تتحول الى سيستي سيكولد وانا تظهرينه اللقه تظهر يانا شين بطولد لايك سايكل هنا البرغوت مش كلا؟ ما قطرش في العدد انو خاط بيدا واحدة تتحولها الى سيستي سيكولد واحدة باية في شكل فقط لابي شابيه سايكل ديبرومنتي لاني بيعمل سايكل بيعمل ديبرومنتي فقط إيه تاني غريب فليز؟ نعم إيه تاني غريب البراميد بالغاية في الشكل بس مفيده إيه بقى؟ نعم فلوش لني مطلقتي خواس جدا شباب روالك إيه؟ روالك إنها بوصة دورة واحد تأخذ منه وما يبنوح لها تتحول جواها إلى سلاري كورد لغبة يعني صحيش يغي في المطولة شيء ولكن ما بيوضيتش في العدد لازمه صايف للمتابعين اتبعين فيه الكمان فيه الكمان؟, في الكمان عاوزين نغاق في الشكل ونهان أول كونين فرح ولا حاجة؟ تتعلم؟ أيوة صايف لك صايف لك يعمل إيه؟ صايف لك أمكو سفير فروض وقلب كوسه الفول لا انا غاكي تاخد غابه رز الفول ايه اللي ما بطلش انا اريحك نقص عدد تاخد من الاولاد بتاعك تاخد من الاولادي تنزل الميت ده اللي ده كده اي لنفه تتاكل بالحشرات باولوجيكالي البروت تنف تشتغل كل الهدمسك بيزيد من التقنية الأرثريبولز بيولوجيكري لسب تغيير في الشكل لو قولنا نعم فقيد للعدد تغيير في الشكل كيف تغيير في الشكل تغيير في الشكل اي حاسة تاخد حاجة من دور بيولوجيكال ميكانيكا دا الماس قاعدة بيولوجيكال تلعب دور عزغايا في الشكل طب تعال بقى نجام عليكين مع بعض عاطين حشرة تكتر في حدد وغير في الشكل في نفس الله بنسموه صايف لأن الحشرة تعمل صايتك وغيرت الساكت يجب أن تكون القطرة في, في العرب في نفس الواقع ايه؟ الوحن من كل درجة ان شاء الله من الأول حسة الجاية ان شاء الله كل البلد بروتوزور كل البلد بروتوزور الحشرة تعمل في فيها ايه؟ بغيرت في الساكت وغيرت الساكت وغيرت العرب تاخد مالاريا تاخد إشباليا تفضل برميزية تفضل برمزومة ايه بلان برمزور ده اصايكرو برميزي ترمين يا باعوادك تتبهن عندك تعني ايه بايولوجيكا الترابسميشن او تسيسين بايولوجيكا ليباش اشرف تلعب دور الدور يائمة برميزيشن يائمة سايكل يائمة اللي تنبع بعض سايكرو برميزيشن ممكن حاشرة تعمل حاجة مهمة جدا تلان سوردوريا العب دور الحافظه هنا بس اسقي للغرض للناس اللي تحت غرضه بريا طول كمان انت طن في السيستم ده كنشك دي ثاني اه دي كانت هتمشي شويه اللي هي دي اللي هي بتجيب لك اا بنور يعني مثلا حاجه اسكيب هي اللي بتدي لنا برينج انتم بتنطق دي بال يا ترى الافعال دي في حاجه ان في في الصفحه لو صفها مضبوط على اليمين دي جت الصفحه اللي على الشمال كلها ودي دي اللي بتنزل في اليمين بتلعب كده طب انا ثبت حاجه من فوق اسمها تروبين 100 بتدي في التراكس والريا ولو رحت الصفحه يساري تلاقي الدم اللي لابسين دي بارت والفورت ديك التراكس والريا قلت لها 5 بتكس لا واحده فاكره فين تقريبا تربر على تبوش مين اللي كان بيزورك ابرد ولا نيمت ولا الاربع لا كان بيزور صفى في حياتها كان وقت حياتها ودخل لك منجس يا رضيان جبتها مين اللي جبت ليا وساعده مرضها مرض اوبريا انت سته حاجات مرض اوبريا خمسه من سته في التيكس وانت بشكل التيكس في او صفحه على الشمال ثلاثه كل صفحه دي تحتروبر دي وصابها لكم زوليميا لانسون هير لو علمت الصفحه انتم الثلاثه اللي دي بر في الصوف تك برضه كونترفير يعني وكده لحد مسلسل بتاعها ما هي الفكره طب انا استقرت معايا كنت تمشي عشان خاطر ينفع نفسك ما تستناش للاخر حتى ديها منظر فممكن بروتوكول على طول لأ احسى ليه قاضل اندي واقفة هنا اندي واقفة ايه اللي هنبني ايه اللي ما هنبنيش اذاك ري فات ازاي وعندي كده نصف في اللي جايت عمي تقول عمي طيب اه ساعة الباشر وده احنا بنبس الارثروبوت لأنه نبني الامراض طب مبض الارثروبوت دي ما تقلقش امراض ممكن نبلك النيتشان وساكن والرجي السؤال اذا السؤال قول لي مقطوعه صدوره لملك ميديتشن وملك ال جي اكتب تمام ممتازه في اي كده اللي وراها حاجه لك ها اي ماسكه اي ماسكه بس ما فهمتش الكلام ده خالص صح هو تعرفه ان بايل كده بنحط نحط الاكل في الجيترا صح هل يجب أن ترطي ملك؟ هل يسمون بالمدر في بيديو ملك اللي كيف سمسكة بالكسر وقاله دي؟ نعم فعلاً لا تنبشي تعمل أولاً سوائل دول سؤال عندما الأربعة من اللي برقبين على الصبورة دول يجب أن تنبيجر بالأسوان انبيجر تدخل كلها إلي عندك بيطخل كله بقى من دول يوم من منظر بالإترانس، منزل بقليل والطفشيجر بقليل الهز فيه؟ وإيك إذا بخطرهم البلاز و تحط الهزة في الرامل و تلابس في قيادة يجد التمالة كبير عديد فيه يجد أني ورّى البلاز في رجلة في الميل والزميل يجب إيه؟ الحامل الزميل الحامل يعني الهز جمي الحامل إلا فيه؟ بيت صابع رجلات يا أبنى عقود بيت صابع رجلات ليه تدخل كده زي الشبيوت ده وخليها زي واحد حاول نقص ده عاوز تكبر البيض اللي جوه دوت ولما طنعته بره وظل مبره يقول لك تبقى حجمها متحدي نحله فاهم انت ايه هنصور الرشخ ده بالفكشن واسف واحد الصور بالمشط وانت مش هنك البال والسوره ديت وغالبا على جهازك دي ضد حاول يقول لك نصيحه وما تهلاش دول عندنا عزبز عارفين عايز لازم احترف ما فيش طريقه لنا الخامس جازمه ورا التليفون خد دي ما تنسيش الانجريشن خلي بالك ها يبقى اول حاجه افتها يقول لك الفيجر كاندو ريفرنس ايه كمان ساركوستيس كبيال بننبهه ده جربان وعايز تكشف على حد جربان في العياده يستخدم قطه واحد جربان عنده سكيفت الساركوستيس ويبقى لك انفجن ويبقى لك طانلز ويبقى شدوى الجلد مردين يا جماعة طولش لان فان دورت أصدر وقصي صوفة لبالليل بالليل دي بالليل لان ودرق صاحب مزاج نحساوي اكتشن بالدم ويبقى نقني أكثر هناك في جسمك ويبقى نقني أكثر هناك في جسمك إيه بلدريكسون مش كده ويبقى طولت ويبقى بلينفكشن ويبقى نتأكد دينا عندها برفان اقفلوا كده لو بتقفوا ايوه مين بيقف كده لو بيفتح الطار دي كده لا انا لو بتقف لا اه دي بتجيها تردد دي يا سيدي ولا كنا نقول النقطه هنا كمان مبسوط طبعا بتاخد خلال ايه بقى احنا بنشوف قدامها ممكن ميل ممكن دني ممكن اربعه تقرير زي نورس ممكن نعمل ستابلينج كده بالبروجكتور يطلع معاك ايه انت هتبقى اندوسكوب تفتح لي انت عندك ايه بالظبط ده سطكوس مين؟ و مين مولا ربه؟ ادي بقى كده فرق بين مين فيهم ده سطكوس؟ المولى مين؟ مين كان صاري مين مونت فور ملليلتر مين مين مونت فور ملليلتر ملقى مصحص بعيد من الاسبس طبعا وقولها قاتل مسكيميس درق مدرسن حاجة ديّا فيما الوقت قلنا كان حاجة تعمل لك انبيجا مين ما نسمك الان اذا عادت من الاسبس ما نيز سوروه السيامي؟ مريض طب عشان كده ايه ها في بروتين استريم مريض ده كان معايا مريض عين قول لك الاوبشن اهو بيقول لك الفيجن اللي هات اهو الفيجن بايه قضغط ولا باللغه اهو اللغه اللغه بتاع فلاي تمرن فيجن فكر وذاه جوه جسمك لازم تقول مين اسمه ايه مريض الفيجن فلاي كل الزواريس، كل الشيكو يراقب يعني له ميزة، إبنسائنا، لأننا مجهولة في مرض خطير، إذن هؤلاء، مجهولة في مرض بأبراكها بعيدة لكم مرض النوم، مش فرض يا جميلة في الكلام الفلق لكم ميزة، في عد المسكا، في السوق سترميل الله بالميزة، إذن هؤلاء؟ أكسليفة الميزة، أكسليفة الميزة، أكس والكلاك بوليد كلهم بمهروني سيكون السفق ميزس والسفقية بتعمل السفق ميزس فقريد السفق يعني ايه؟ السفق ملي كان قريد مليم سارت كوبايت يبقى عليهم يبقى اجلالي طب التلاك بوليد سيمس بسفق ليه يبقى السفق ويبقى بجانتوا انت تقريد فقدر قريد سارت كوبايت وهم من يبقى عيش لكنهم كنت يعيش علمي مستشعر اكسل اي انت المصغر ده الصوت في اكتل انت بتاكد في طبق ودي بانا مانا سيدي وايه بانا لا اي انت عرائب ميلة بانا في الصبر بانا في الشقة عادة وده في الاحل بتاع كانت سياسة تبينو بالإيبريتسين بالإبريتسين برا اي لربا اي لربا انت بنا بسهلت ولا من الصوت فا اكسل اي انت اكتل اكسل اي انت ميزت لو عايزك تتكلم حاجه في البنجر مايل تقدر تعمل لك انجين اللي خدناه من هنا بيعمل لك انجين اللي فيش مثاليه كانت السرقه في الصندوق اللي جنبها دي 100 كيلو جرام نعمل انجين للمتريك في الشهر ها تو بوينت فور كيك كمان لا بايه اكل مايتيدر اكل لاقي حب ده حب الشباب بالشكل ده وبت بتاخد من الاكل دوت والورقه اللي بالاسطوك هتلاقي الزيمودكس هت بتاخد الزيمودكس شكلها ايه شكل الدوده يعني تقولو الصوره قبل كده حد شاف الدوده على كبرصا ايه هو زيرو تك ده انا عارفه طبعا الدوده لو بعيداني من السبب وصورت أكيد كفرنت الرحيم، ما هي عارتنيلة يا أخي كل عارتنيلة ليها كذلك كنتم غمبت هين قلتم غمبت لهم؟ قلتوا على جناو دي كلها الأرض ليها كفرية لكي تلعا تنيلة كلها تلعا تلعا تلعا شكرا؟ ويطلع من موض ويطلع من بوء على الشار كفرنت الرحيم، نوعا نوعا شكرا، كل عارتني، فتا حصف تكتير كلها تفعلها بكي رام داو عام من ذلك أربع حالات اللي يزيمها عصبورة بغلق انبيجاً يدخل كلهم بوجيه سنة الأربعة من الأولي الأولي الأول. لأ الباية ما يزيز قبل التارضة ما يزيز من الأوسط فقال إلى قندا فقال إلى سنسكوكس قد يغلقون انبيجاً انبيجاً لتفضل قدمين في الربقة بيسهمك كل في الربقة بيسهمك كل في الربقة بيسهمك برضه لو طبو نين تيك شل لك البروجي عندك اثنين بس في الدكتور اقرب روشت ديجكس وقول له لو في في دواء اربعه التيك هات ديزيف ستراتيفيكت هات الميديكال امبورت فرع رمود اللي هي 9 عشان كده فاكر الساق 1-101 لانا اوزيك عليها موالجالة بتقولك عليها موالجالة ليه ساق 1-101 اول طفل من كاف اوزيك انا طفل من كاف قالك بتقدر اقولك ساكر جمبالجيسي والله اقولك ترامفو بريد والله اقولك الساق خط ستقولك انجيشن اما المريض اتباع فمش عادت الله بطفل خطين بطيف دا علينا مطون راسمي لانا اشرح الناس دي اول مرة معاك؟ معلش انتوا فين منعرفش الكلام بقول لك تجيب برت الاول وتجيب الاخر طب اسمعني ما تفضل تجيب الاول يا تجيب الاخر اسمعني ها هو خط ادي كويس بس راقب الخطه هو هيصنع 101 ومحطوط خط يا واحد ايه الايجزجر عندك ديجن اوشنز ديجن ميد على 3 ناقص ايه ناقص ها طاقه مفتوحه الطاقه مفتوحه ناقصه طاقه مفتوحه بتدخل البيت ناقصه طاقه مفتوحه ناقصه طاقه وعندك ميكانيكال قلنا في انبايرك ولمسها كده ريستلار لو بصيت الصفحه اللي الصفحه مكتوب لك دايركت المفروض ستابل فلاي طاقه ناقصه ايه فينس لو فينس لما جيت بقى جروباتي الترانسميشن جروباتي انا قلت لك كل بصرك ليك مين اسم البكتيريا البكتيريا الايريا كده ده مثلا يعني انت قاعدك بقى ما تبقى التفكيرك محطوط ومضيع انت كده ضيعت انت كده اويان صح تمام طب هات الرومنتال وجدت ان المرض اللي امامكم الاولاد له وجود هنا فييريا عندك انجلش ده الDNA الوراثيه السايكروفسان ده اللي انت جنه في المواقع التكرارات اللي هم الN G سيكوبربين شكل مع بعض تتكرر تكرارات بتكرارات كل ده بتواجد كثره خلاص الوريه المكتوبه تحت خدك مثال واحد ثلاثه تروبلا ونص خمسه ايه 2 5 5 دلوقتي واحده في ثلاثه مش هقدر اعرف وانا مش كده انا عندي في بحفظ منتهاش في مشكله ايه نقولها سهل نفسك عشان ده يا جماعه دي بقى ديجيتال انبوت دي بتجيب ارثو تبعنا ده خلي خلي بالك معايا دلوقتي عندك الاسئله بتاعتك ممكن نقول لك اول لاكيتين اللي بتقدر تستخدم اي واحده وتابعها ممكن نجيب ده تربيع تمام اني الناس في الفايرال الديفوزو دي شكلها عا ممكن برضه نفس الكلام كنترول جيب لك الكنترول بتاع واحده وممكن سيادتك تبعت مضروب كادول دي فيها بص طب انت نفس القيمه عاليه كده صح الكنترول ده كل اساسي رياضه يعني يوم ميكانيكا يعني abelian abelian بتقول لك اجيب مطره واضربها على mechanical ها يعني عشان اقدر اعمل اكثر ما اكثر علي mechanical يعني الفيزياء انا خخء بقى الفرق بين كان ار بي فيزيكال لا الاكتر في المثل ده انا وقفتها وقافها يا مسهل طيب كتبت فين اول ايه كتبت ال ها كتبت 2 وده فكتب الهامسيه بتغرد من ايه مش كتير عجب اسمها ايه عارف قول الناس تعمل المدام في ايه ذا فيزيكال حاجه واللوجيكال على المتره انا رايح مذاكرهم دي Obviously, at that nature, lightning by its endring, and at that cycle, to stop the meaning chor控, indi cycles what I've been taught There is aıst here. if كذstru after水 이미仓 there can strongension in, bush, bacschool and water and sleep is very weird. Ми h африко the different things can be накладу Ha or Axe my rigid nature design corps carrojayd. In aian the nature, that is the physical. From above all physicalacked version of classified NO 60 ray deep through the fire of the waves of the world of dust and far back physically. Anian? اجي هو ده ده كل ده انا ما بدعش واحده لكن الميكانيكال فعلا لكن انت ممكن تجيب بعض رخصه صح صح هات سنتي يا اخي على الباب بتاع الشباك دي مغير كده دايم حمار جنبك على السبيه انا نبص غلوز ما انتش عارف ممكن تحتاج في مرحله 20 ولا لا لان عندك ميكانيكال والماده وجوده ده ايمن باريا هات من البنك بيكذب يا انت بتكذب يبقى يا دكتور تقول لي كلام ايه ميكانيكال يعني وسطا مدارك ابا لوجيتال بقى ده لترين من باكد بتاع كمبوديا امال كان بوديت مين قبل كده مسكينته اشتريت سمك كمبودي ما تاكلوش مصاب رجله عشان كده طالعش خالص برضو و مش عارف يذاق الحاجات اللايز اي حاجه بقى عارف حلو كده بقى كذا ضغط كيموياي يا اما تطرد يا اما هتقتل تطرد صح كده البلاط بقى البلاط البيريا اللي كده ده حلو حلو لا خالص خالص ايه؟ دي معانا عامل كده في مخيل البلد انا يمكن قلت له وده يا حبيبي ده انا يعني بتاع شركه ولا ايه؟ ده انا ايه؟ بيقول له لو اوه ها؟ طب انت انا بعمل ايه دلوقتي؟ هتكتب لي اسم العلمي اساسا عارف؟ بيقول لك بيقول لك زي ايه احمد ده انت تجيبك اطرى الجلو في تصقر اه لا بنقول اسم العلمي але в лаконде це роботі в JB wasn't. Вакона Christina tweeted, nervous бути п 2025 роки. Бездали � ho truly ми у нас велико- week і funny gli cards это withhold. その spindle хто це говорить. Бачу Ja limite всі бути, якали вони роботі іニ 뭔üfаль. чувак Brown розповідаль,urosно мою вам дай Interestingly. В田уваaru stata яфф花 на бережа. Реча присвасти зрозум són multimass Beast Лудська,bird жеја, то theosoц, theirnocе Скир conservо право за Gesуськеhe 185, звучат говори болтовoca нас вctor, destroys самим Sunday. вим Nossaah 200-90 голос, зу rise the anniversary of Malachy Muhammad-Hrappа, одн говорят… Однsın pelазain. ولا دو. عندك انت ضخله اضطراب في برضه بحاجات ياخد التنزر معاك معاك بتاثر على النيرف سيستم كانفروك ان سكر داون معاك عندك كلها قصره عندك حاجات قلب كل فريز انا قال لك كل معاك كل ده لازم تعرف دي في واحد انا ممكن ان بكل حاجه طلب كده وكده والدكاتره معاك كانت المضم أكثر على أطلوبة كانت اكتصالي بس عشان خاطر أعطان من إن أنواع الناس التي تكون لديك ذلك ومتدوركم تقولون بحاجة بقى بلتها إني ذا يقول لك اخذتها بكذا وانت بذلك اكتصاليك من خمتة صاليك بلوك يقول لك تجدهاي من سنة 168 إني ناسبها وحطاها علشان الثلاثه طبعا الثلاثه كله احافظ ازاي يقول لك مخوبك انت اللي طلعت عتيها والدخل مش واضح مصاريفك مشكله غير دول اللي تعلم اشتغل ازاي في عليك على كل حاجه بعد كده الحقي بقى خد انت اختار ابداك تجيب لي الماسه مباشره والله بس فعلا بارز في ايه طاطم الماريون وفي حاجه في الميه يعني ده طب يبقى كل حاجه تتحط في مكانها كده انت رايت انك مالك عايمه كده ده هو عاوزك كده بتظبطين دي بتصلها منين من الصفحه اللي قدامك دي ده هتبني اللي هي يقول لك غايت او انسبسايد ما اعتقدش طبعا اعتقد ان انت كده دخلت في ماده ثانيه دخلت في كبراتولوجي دلوقتي خدت فارما خدت كيم دي في دي خدت لا ده عندنا في تصنيفات معروفه فالجيس بدلها عيد بس لما اقولوشي بودك سؤالي عمد بالهارسة مثلا اقول لك مستقلاب لك فاني بتعمل الهارسة ده ده يبهن عهلها ايه واقع كل واحد ياخذ من مادة بتاعه كده هاريش انا تتخال بقى اتخلك بقى اتتليب لعنشي اتصار اتصار من قد انا ماشي اتصار ما اتصار بقى صرت ايه بقى اللي بطول ضريفة جا عاوز يجيب حاجة فيه ما. لا خلي بالك بس مول كلها او بالو ببواجه بالاسكلة بوصي بقى معايا حاكمية تحتوى مفضل جدا انت تردوها بالتالي مولد تنسي على كل واحدة على حلة ونما حاجة كنترول تا كل واحدة على حلة وجماعه صعبة وانا عادت ترعب ايه؟ انا عادت ترعب ايه؟ انا عادت ترعب اللي ورا دوك وورا بس وعالجين امشي باي حاجة بس ملكات نفس الزكاة أنا أخبر مدهك المتوضة على أي حاج بتاع الزكاة وعلى اللي هو أدور في واجه كل زكاة أعد رجاة أعلمين عليه كل زكاة؟ إنه معدوس إنه معدوس إيه يعني بحيثة نية المهربة نية إيه أخبرني عصر أه أنا بأخير لكم صداحة يعني مصدر خطيبت على المسكين ومصدر ومصدر كلا بأخبر جدا لأ هذا لو تبكر أخبرهم بأخبر يبقى هنا سؤالين لنا غير عنهم في جادع الكنترول ميديكال ريبورت كنترول وبعد كده ثلاثه دي فرانشيشن تبقى عارفها يقول لك تنفع حاجه فرانشييد توين افهم مقابل اوف اب كده كده عارف طبعا ان كلمه عباره عن رقم زايد وكمان دي ده عباره بين بعضهم دي تك ده عباره تك من بعضهم فعلا ثلاثه دي فرانشيشن احفظهم زي اد بقى مستني ده اتفرغت ليه ده اتفرغت مع بعض الموتور شغال ده بتاع طيب ممكن اقول لك الامتحان رايق اون احفظ لفظه قايل معايا رايق اون يقول لك رايق اون انا انا ده كده رايق رايق ما هي دي ما هي دي هنا بقى طبعا انا كده ميهز كده كلها عباره عن حاجه كبير كده طب ولا دول فايف اللي سابك شويه كده سنتها ولو قلت لكم قبل كده لو عملتك فايف اون اي جزء من ميهز هتمسك ازاي تمسك منين قايل التمرين فان مثلا لويت فايف اون مش بتشيل ميهز فده اول حاجه دي ان احنا تمارين ظهري افضل ده الغرض الذهبي وين حتة تعيين الجيت وبعدين بيقول لي بيقول لي اسمك بتسافر في رقم كاليفورنيا كده بيقول لي ان هو مستندوره والبرتغال واسبانيا ضد الفريق يبقى انا في الثابت شفت الهداف ده في اي حته واحطها طب فين فندق اه سايت هات في حاجه مستر طب فين هو راكدين ورا اوكراو مدينه فلورنسا راكدين راكدين في طريقه وادي تخيل بقى هتكتب من البراود ده وواحد بيلاقي في الداينودز هننزل في الداينودز ايه حي كفايه تكتب في كده كده يبقى ده بتاع كل قران وخلاص فين يعني اقول على الهواء ما ضيع منك ده جار ده فينا ده بس على المطلوب منك ايه ميز على كل ميز جبت ديش هيتعال يبقى ناقص امتحان يبقى ناقص ان انت بتكتب صح والكل بيذاكر مع ربنا فيه فرق اللي بكتبه فده اوصل على اللي بينا خايف اقص ميز اصله ميز مش كده بقول لك حته دماغ هتقضي بقى بطريقه ثانيه زي ما اتفقنا ممكن تقول لك نفس توضع سين الرساله في يقول لك ايه الميدل سبورت او الكول بار انت هتعمل بالرساله هو نفس السؤال هو هو بس احنا قلنا ده انت بعد ما جاي قاعد كده خالص على حته بنقول لك هات توصيل الدرب بتاع الكرنب حاجه تمسيها انت ترسم خيار بايه ده المطلوب منك. امطي دماغك على. لايك اون صحيح. ذلك رايت اون. هي. بابوسكين كل معنا جرام. ده فقط 162 كلها. ايه ده سكيل كلها؟ That's when we need to look at the control. This banana. That's it. Ride still right on. That's 30 right on, and cross. No going on cross. At the you know what it does, and Right? ده بتاع بتاع الخليج رايف أوند ده رايف أوند ده رايف أوند هو عايز أوني باكت سيارة رايف أوند احنا قلنا لك دي بتاع الفورته ممكن يبقى أرخص رايف أوند بس أعتقد نجيب لها رايف أوند سكورد بلو آه ده ده يعني ده أرخص جنبها يعني انت بتنزل الحاجات دي كلها الحاجات دي في النص في النص منها الجنب يقول لك اقدرك انت ده في النص طب اجيب العبوض بقى بالمره هجيب الكطار بالمره ويبقى طب بقى كل الاسبورت كل الرسبشن اللي كان دفاعها الناس طب انا بنزل ليه بقى هجيب التعبان بالمره هجيبه بقى الله عارف حاجه بقى يعني ما تعرفش يعني بس معلش دي واحد يقرب يجيب إيه وسط لك انت أخان الناس دي واحد يجيب إيه حاجة في أي حاجة ده يتخاف منك داوة يعني عم بداعني كده أروني الناس في سيستم معالجة وشنا عليه؟ عم بقول لها انا بجيب إيه أميه معيانة عليه عم؟ لدي ممكن دوعي يجيب إيه حاجة في الخرط بخ ولا يخلق أي حاجة بحاجة في الخرط بخ ده كده تمام كده ده اسامي برضه تخليها لك ممكن يجيب لك اي حاجه من دي يا ريت تيجي تقول لك رام اور يا ريت قبلها انا بضيع في الترقيم بقى طيب عرفت بس الثاني تمام طب انت بقى ان هو ده غير التايتل واجيبها في اي حاجه بقى لا اكتبها كويس خلي بالك معايا قلب البييه قلب البييه بعد خدنا حاجات بس بسيطه تقولي ضرب البياس قصدي دي بي بي بي لانج الملكي ها ده تصايقتهوا ده تصايقتهوا رايكم ان اصل الفرق بين لده ها را ده اسطر اليورو ممكن اطلع انا ساعه يعني اعملها اصلا طالعه اصلا ده طالعه ده البييه والهته مهمه دي بتشكو قوي يعني بعدات بتعارف بشخص معايا بجد اتجوز من ضدين مبقتش عارفها ايه هي عشان هنا معاكم خلاص في الاخر يا جماعه انا رفعت الكلام وانا قلت لك اسئلتك ليه بقى المفروض تستعور اي حاجه الذكيه ما بتوح حد يفهم تمام في ده حاجات ببعت لكم بعدين غير اون ده حاجه حضرتك ها لو عملت الكلام دوت بعد ده ده مطلوب منك انت كده قتلتني في الاصل قبل ما تقول يبقى مورا مورا كده ونوصلهم مع بعض دي انا عارفه ان دي اصلا استاذ بقى السايكو حضرتك داربه فيوبه حاجه كده 1 دقيقه على ادل باريه فهميها ايه ماشي لك بقى فاتي ماشيه زي عامه ومين الارض دي يا وثاقه اكيد منهج ازاي احنا هندسه ايه الصفحه الصفحه دي ممكن موجوده بس انا поряд двоє цікаво, якщо мешкувати десь в descriptі та League ehlt Tra writers od самкий вона оценка, Makу ini,parkа, вона didn are most은tim 하 between, дって自己 split it's variables remaines. Chuanesas, are you nonaces characters we Ma laser core this side. Воздухin Fahrenheit,man jáis Heckman Obama, musim, выacом без ростов екран Clyman is small, understanding انا مين وكمان وراكم بقى عايزه تقولوا انا اكل ايه الصفحه التلث سؤال التصريف 2 تكسه حاجه او اربعه عملك التكنسيشن بتاع الجاني اللي هو تصرفه طبعا كده هو التلث ثالث حرف وكمان ادلع باينه معانا الصفحه دي طبعا الرابعه بجد بتيجي في الكتاب مع ودفها جايبها لك بعد التلث الجديد يبقى معانا كده انا وغلس عليك ليه مش عارفه واي حاجه تسال عليهاك انت بتضحك طب انا دلوقتي هنا على على الشمال فوق هنجيب لك والكلام حضرتك ده ما انبعه ده ما انبعه ده انا عاوزه منك عشان كده الكلام عامله ده بقى الكلام نفسه على قميص هي صح ثاني حط الكرتونه قدامك اهو وده اللي عليه الصدق عارف انا لسه حاطه الكرتونه دي طيب ده زملك بتاخد المظبطه كده قدامك اهو تحت الرويد ده انا جبله وظهر في الضرفه وهنا بتاعه موجوده ومعاها كنت خلص عمل لك إبعالك F-L-I-T-Fly وقال عدو F-L-I-T عمل لك أزيمة F-L-I-T بين الصرايا ومن الجنير بين النمائك والزمين والبايت ينسل لك نمائك المنوس في البوز الطائرة ومعنا كي شيء مورد اللي هي موتي اللي باعات F-L-I-T ما هي الزائل هاية؟ يعني طبعا اقف بالون بقى هنا اوقات ده تمره البطاطس تمام ان شاء الله بدل ما اتصور <تصفيق> جار اللي بالي بالصوره بالضوء خدت نفسك على البيت ده ما تنفعها خلاص سيبك بقى خالص ده حبل طالب